ضرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأمماتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وتُمّهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع وأم. اهْتُنْسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهم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 إن الله كان غفورا رحيما والمحطنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم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 قَمْ مَا مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذنِ أهلهم وآتهن أجورهن بالمعروف محطنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحطن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحطنات من العذاب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 والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تمنوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا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 إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما تعك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم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 فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا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 وبوالدين إحسانا وبذِ القربة واليتامى والمساكين والجار ذِ القربة والجار الجنوب والجار الجنوب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن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 يُصِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ يَكُنْ شَيْطَانُهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا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 وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا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 حتى تعلموا مَا تقولون ولا جُنُبًا إلا عَابِرِي سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مَّرْضَىٰ أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لَامَسْتُمُ أو لمست من النساء فلم تجدوا ما أنفتم صيدا طيبا فتيمم صيدا طيبا فمسحو بوجوهكم وأيديكم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 وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا نَيْمًا بِأَنفُسِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْ مَا كَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَمَا كَانَ عَنَا أَن بِكُفْرِهِم فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا يَا أَهْلَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِّن قَبْلِهِ أَمْ نَكُونُ سَجِيعًا من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أذبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفهولا إن الله لا يغفر أن يشرك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 وَمَوْتَ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَىٰ بِإِسْمِهِ مُبِينًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا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 كلما نضجت جنودهم بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما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 الله كان سميعا بصيرا يا أجوال الذين آمنوا أطيع الله وأطيع الرسول وأول أمر منكم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 ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاووت وقد أمروا أن يكفروا. به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 فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أئبين ثم جاءوك يحلفون بالله ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا هؤلاء الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً وما أرسلنا مرسون إلا ليُطع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فَإِنْ أَرَدْتَ لا اللَّهِ فَاحْكُمْ وَاعْتَصِمْ بِهِ مَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ سَلَامٌ قَدْ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 وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُمْ مِّنَّا من أَجْرًا أَوْ مَا وَلَدْنَا لَهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا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 كم لمن لا يبطل، فإن أصابتكم مصيبة، قال قرآن عما الله وعلي إذ لم أكون معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضلا. من الله لا يقولنك ألم يكون بينكم وبينهم ودّة يا ليتني كنت معهم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما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 وَإِنْ تُصِبُهُمْ سَيَأْتُوْهُ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِنَا فَمَا نِهَا أُنَالَ الْقَوْمُ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ما أنصابك من حسنة فمن الله وما أنصابك من سجئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطير رسول فقد أطاع الله وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا أَرَسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعًا فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ دِكَ بَيَتَ الطَّائِفَةِ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبِيتُونَ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 وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوا إن الله كان على كل شيء حسيبا صدق الله العظيم استمعنا إلى المصحف المرتل لشيخ محمد أبو سنينة برواية قالون النافع نافعين المدني والتلاوة من سورة النساء